الله أكبر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله الله تعالى والبعد بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد en be duhu